يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الخلاف السائع غير المذموم علما بأن هذه المادة هي الشر السادس من سلسلة بحث فقه الخلاف إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من في سنة ومن في إجاية أعمالنا. انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ثم اما بعد الخلاف الثائر غير المذنوب وكثير من العلماء يقيده بانه الخلاف في الفروع اي في الامور العمليه لا الاعتقاديه واصبحها انه يقيد بأنه ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع قديم أو قياس جلي ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع قديم أو قياس جلي يبقى هنا البعض يقول الخلاف في الفروع سائر والخلاف في الأصول غيره باختصار وسيأتي مناقشة هذا من كلام البيانية هذه القاعدة أغلبية وليست مضطرده في قواعد إيه؟ أغلبية وفي قواعد مضطرده حتى في كلام الناس دايما المسائل الأصولية عما بنضرب لها مثال من الأمور الحياتية بتسهل مثلا ممكن تقول أن المدينة الفلانية اسعارها ارخص من المدينه الاخرى هل دي قاعده مضطربه أغلبية اغلبيه اغلبيه لن تعدم امور ايه على خلاف هذه القاعدة ومع ذلك يبقى الكلام يعني سائغ ومقبول الناس بتستخدمه يعني مش دايما لما انت بتتكلم بتعني اضطراب الكلام ولا بيطلب منك ذلك ولكن الأثر اضطراده إلا أن دلت الدليل على انه إيه على أنه أغلبي طبعا هنا نقول طبعا أغلبي ليه لأن صعوبة الفصل ابتداء يعني أنت هتقول مثال الفروع العملية يعني الفقه يعني الصلاة طب اول مساله في الصلاة وجوب الصلاوات الخمس المثالة دي نصنفها عمليه عملية والاعتقاضية اي انك, إنك تعتقد تعتقد وجوب الصلاه باعتقادك ولكن هي مصنفه عند العلماء في المسائل العمليه طب سواء قلت انها عمليه او علمية هذه مساله مجمع عليها معلومه من الدين بالضروره يبقى ازاي يقال ان الخلاف فيها في يبقى القاعدة القاعده اغلبيه إن لما بنجي نتكلم في الفروع كلام الفقهاء فقهاء أهل السنة فكتب الفقه الموسومه بأنها كتب كتبها علماء السنة أو منتفده للمذاهب اهل السنة المشهورة فتجد إنه ما أجمع عليه بيقرر تجد أول مساله الصلاة حكمها إنها واجبه دل عليها الكتاب والسنة والاجماع هتأخذ منك دي ايه في الكتاب سطر اتنين كتاب مطول هتأخذ صفحة اتنين وبعدين بعد كده هتجد مسألة يعني ما زي هيئات الصلاة بصفة عامه أذكرها بتأخذ صفحات من الاخذ والرب سجود السهوة وأحواله ومتى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد. مساء الخلاف الموجودة في كتب الفقه، ما دام انت حصرت نفسك جوا فقه علماء السنة فستجد ان كل ما تجده تقريبا هو من الخلاف الايه الفقه وإلا لو رحت الكتب فقه الشيعة هتلاقي انكاح المتعة هتلاقي المسح على القدمين هتلاقي الانكار المسح على الخفين انه عندهم المسح على القدمين وهما عاريتان ده خلاف الإجماع وقول شاذ وخلاف طباط غير سائر وتلاقي إنكار المسه على الخفين وده إنكار طباط وده خلاف طباط ايه غير سائر وده كما تلاقي إنكاح المتعة وتلاقي عجائب اخر كثير مع انها منسوبة الى ايه الى, الى الفقه وإذا يبقى اذا المسألة دي من القاعدة اخلا بالذات ان العلماء اللي بيتكلموا بيتضطوا مسألة الخلاف بيقول لك لما تروح في الفقه هتلاقي الايه المسائل كلها تقريبا خلاف فائغ لما نظر في مسائل في كتب العقيده تتاجد انه بيحكي لك احنا قلنا في في الفقه بنقول اجمعوا على وجوب الصلوات الخمس بالادله من الكتاب السنة والاجماع ويبقى عباره صغيره وبعدين بناخد بقى كلام طويل في هيئات الصلاة وكل واحدة منها فيها خلاف طيب الجهر بالبسمله ولا لا طيب كذا إلى غير هذا في كتب العقيدة بنلاقي أجمع على كذا دي المسألة كلها تقريبا وهذا الحق وأي وأول ما يقول لك وخالف هتلاقي بعدها غالبا وخالف الخوارج فاجمعوا على عدم تكفي مرتكب الكبيرة لأذلت كذا وكذا ولم يخالف في هذا إلا الخوارج والمعتزله فاجمعوا على دخول العمل في مسمى الإيمان وخلق في ذلك الجهميه والمرجع وهكذا فإذا برضو لما بنتكلم على كتب العقيدة اللي كتبها علماء السنة فغالبا سنجد أن ما يذكر فيها من خلاف هو خلاف إيه غير السلف مع ان احنا ممكن نلاقي مسائل حرى ان النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليله المعراج ام لا الملائكه افضل ام صالح البشر هنلاقي يقول لك واختلف السلف التمائم من القران واختلف السلف يبقى اذا ممكن الاقي في كتب الفئة العقيده ايه خلاف سائد ولكن نادر فبعض العلماء من باب التغليب كقاعدة أغلبية يقول الخلاف أثائغ في الفروع وغير السلاف في الاصول طب ايه القاعدة المنضبطة إحنا ليه بنستخدم القاعدة الأغلبية إما تجاريا في الكلام وإما لعدم وجود القاعدة المنضبطة فهل هنا توجد قاعدة منضبطة مقترضة أم لا نعم توجد توجد قاعدة مضطربة طب ما أن توجد القاعدة مضطربة يبقى الأولى استخدامها في كل حين الأولى استخدامها وعلى الأقل نعرفها نعرفها إذا هو ده الأصل عندنا حتى لو تجوزنا أحيانا تستخدمنا القاعدة الأغلبية القاعدة المنضبطه احنا قلنا لو تتبعت القرآن لوجدت أن الخلاف الذي يذم أصحابه هم الذين اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات أو من بعد ما جاءهم العلم ضغيان بينهم هذه القضية فإذا خلط الأمر إذا جاءت البينات فصار الحق واحد ومتعين وواضح والحق واضح واحد من الأول دي أطلا من العقلية ما, دام ما ينفعش اقول الشيء وضده الاثنين صحيح يعني واحد ومتعين وظاهر لكل أحد لا يخالف فيه إلا معاند إلا باغل إلا معتدل يبقى هي دي مثال الخلاف اللي احنا دوباء ساعتها كان ينبغي على كل منتسب للإسلام ألا أن يعتقد هذا القول وأن يرى هذا الرأي فمن رأى غيره فقوله مرضود قوله غير ثائر يبقى دا هنا القضية في وجود البينات من عدم طب ايه هي البينات عند علماء الاصول احنا عندنا الدين قائم على ايه على استنباط الاحكام من الادله وقلنا الادله بعضها بينات وبعضها غير بينات فمن اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فهم مذمون ومن لم تاته البينات خد بالك مش معناها من لم تاته البينات يفعل ما يشاء يجتهد اذا اجتهد الحكم ايه ولكن عموما ما دام ما جاتش البينات يبقى يفعل الامر يبقى نسال علماء الاصول ما هي البينات عندكم قالوا البينات أن يأتيك دليل من الكتاب والسنة مبينا غير مجمل أو مجمل ولحقه تبيين بدليل آخر لم يبقي إلا احتمالا واحدا ده سمينا في الأصول إيه دلالة النصف أن يأتي الأول الدليل لوحده كده من الأول واضح أو يأتي الدليل مجمل ثم يبين ببيان يرتفع معه كل الاحتمالات الدليل في نفسه كان فيه عدة احتمالات ارتفعت كلها وبقي احتمال واحد فصار كالمبين ابتداء والاثنين دول بنسموهم ايه نص دلالة النص مش بنتكلم على وجود الآية او الحديث لان ممكن تيجي الايه او الحديث وتكون ايه دلالتها مجمله قلنا النص دلاله النص في اصطلاح الاصوليين بيعنوا بها ديت ان ان الايه او الحديث تكون واضحه الدلاله ابتداء فتلك عشره كامله مثلا او ان يبقى فيها اجمال وياتي التبيين القاطع بعد ذلك حرمت عليكم الخمر طيب الخمر في اللغة هي كل ما خمر العقل ولا هي عصير العنب فقط ثم يأتي البيان كل مسكر خمر فارتفع الاحتمالات الكثيرة الموجودة في لفظ الخمر وبقي احتمال واحد فصار هذا, الـ الـ الـ هذا إيه دلاله نطر كان فيه إزمال في ذاته ثم ارتفع بدليل غيري يبقى هنا اذا جاءك نص من كتاب او سنه دليل من الكتاب او السنه دلالته دلاله نص طبعا ودلاله الظاهر نقبل فيها الخلاف وان كان بعض درجات الظاهر قريبه جدا من, من النص عشان كده برضه يعد مثائل يعني قد يصور خلاف في تقدير الخلاف بعد ذلك أنت تلاقي اثنين علماء ثلاث علماء مثلا بيرجحوا في مسألة واحدة اثنين يرجحوا قول وواحد يرجح قول لكن الاثنين اللي بيرجحوا القول الأول مختلفين فيما بينهم في طريقة معاملة اللي بيرجح القول الثاني. واحد يقول الخلاف معاه سايق واحد يقول الخلاف معه ايه غير سائل. ف... لكن خلينا في الأمور لأن بعض أقسام الظاهر قريبة من الإيه؟ من النظر أو إجماع قديم اللي إحنا هنا عمالين نتكلم على مش على الترجيح احنا نتكلم على ان إحنا ترجح وتذم المخالف عشان كده نقول الإجماع القديم اللي هو دلالته متفق عليها بين المسلمين تقريبا الا خالف فيه المعتدل طب اجماع ما بعد عهد الصحابه ان مدى انعقاده محل نظر فلو نازع بعض العلماء في مساله يدعى فيها الاجماع في العصور المتاخره لا يعتبر بذلك قد خالف دليلا قاطعا لان اصلا الاجماع في العصور المتاخره مختلف على عقابه ومختلف على حجياته او قياسا جليا ولا ما ولا اف لما بنقيس عليها الضرب ده في ايه جلي وده في حكم المقاب يبقى لان برضو القياس مع خفاء او ان العله في الفرع اقل منها ظهورا في الاصل ممكن تحتمل نظر يقول لا ده القياس ده معارض بقياس غير لا غير هذا فما خالف مقطا من كتاب دي اللي احنا علماء الاصول بيسموها بينات ها فيبقى اللي, اللي المساله التي ياتي فيها دليل بين يقطع بحكم فيكون كل ما سوى هذا الحكم من الخلاف غير أه ده. آه ال وأما إذ لم يوجد البينات فهو خلاف إيه؟ في, في مسألة قد نأتي إلى تفصيلها ولكن نريد أن ننبه إليها الآن حتى لا تضيع نحن على البينات من عدمه احيانا احيانا ياتي الدليل فيدل في دلاله قطعيه على حكم ودلاله ظنيه على ما سواه فيبقى ما ينفعش يقال ان المساله فيها خلاف فاي حد يخترع ماشي؟ فلو قلنا ان ودي قريبة من مساله أخرى وهي إذا اختلف التلف على قولين احنا نقول من الأدلة القطعية الكتاب الكتاب إذا كان آيات التي دلالتها واضحة والسنة والإجماع القديم والقياس الجري طب الإجماع ده ممكن متاء الخلافية ويدعى فيها الإجماع آه يدعى الإجماع في القدر المشترك بين هذه الأقوال الخلافيه لكن مختلف اختلف اذا في مساله وهي اذا اختلف السلف في مساله ما على قولين هل يجوز احداث قول ثالث ام لا و ده فرع على الاجماع بقولك طيب انت مساله فيها قولين للسلف ينفع تقول طيب المسألة خلافية فأنا ممكن أهدف قول ثالث ولا تقول أنهم مدام قد اختلفوا في, في المسألة على قولين فلا بد أن يكون الحق أحدهما فلا نجد احدف قول ثالث المسألة دي اختلف فيها الأصليون فمن قائل يجوز احداث قول ثالث مطلقا ولك ما دام مساله خلافيه تهدف قول ايه ثالث وهذا القول شاذ لان مقتضنك ممكن تخرج عن اجماع الايه ثلاث وقول يقول لا يجوز إحداث قول ثالث مطلقا وفي قول يتوفر يقول يجوز إحداث قول ثالث بشرط الا يخرج عن القدر المتفق عليه بين القولين الأولين وهذا هو الراجح الذي رجع الشيخ الشنطيطي رحمه الله في المذكر كمثال إذا اختلف الثلف هل ستر الوجه والكفين واجب أم مستحب فيجوز أن تحدث قول ثالث بأن تقول يجب في يستحب عند أمن الفتنة ويجب في ما سواه لو تصورنا القول ده موجود فعلا من أقل العلماء فلو تصورنا من القول ده كان متأخر عن القولين الأولانيين ما هوش مخالف للايه للإجماع لأنه هو في بعض الحالات أخذ بالقول الأول وحتى أخذ بالقول الثاني بعبارة تانية بقى إذا اختلف الثلث على أقوال وهذه الأقوال بينها قدر مشترك فهذا القدر المشترك اجماع طيب لو اختلفوا في مساله فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب يبقى ان هنا على الايه على مشروعيه هذا الأمر على الأقل لو حد قال ان مباح يبقى مبتدع لأن السلف اتفقوا على انه محل للتعبد انه مستحب على الأقل فضلا واحد يقول محرم أو بدعا زي يبقى إذن ثبت الوجه والكفين في إجماع على مشروعتيهما مشروعتي في الجملة ماشي يبقى لا يجوز الخروج على هذا الإجماع ناس يقول مستحب ناس تقول واجب ناس تقول في تفصيل تجب في احوال يستحب في احوال ما فيش اسكال او يعني ده كله يثبت في الخلاف الثائغ لكن حد يقول مباح هذا شذوذ ومخالفة لإجمع الايه السلف هذه قضية لابد من الانتباه اليه يبقى هنا ال اذا بننظر ضابط المفألة نجعلها من الثائر أو من غير الثائر بناء على وجود البينات إذا وجد نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع القديم أو الكتاب الجلي فيعتبر المسألة من خلاف غير الثائر وإلا فهي من الخلاف السائل. قل بعد ما ذكر هذا الضابط المضطرب أن الضابط الآخر أغلبي قال وهذا سواء كان في الأمور العملية الاعتقادية وهذا نادر أو في الأحكام بين الفقهاء يقول ولعل ندرة المسائل الاعتقادية التي فيها خلاف سائر ليس عليه دليل ظاهر هو السبب الذي جعل كثيرا من العلماء يبدعون من خالف في مسائل الأصول وذلك لأن معظم المسائل الاعتقاديه الكبرى فعليها الأدلة القاطعة كتابا وسنة وفيها إجماع الصحابة والسلف منقول ومشهور ولهذا كان المخالف فيها في الأغلب الاعم مقصرا مستحقا للعقاب في الدنيا والآخرة ولأجل كثرة المسائل التي ليس عليها دليل قطعي في المسائل العملية اطلق الكثير من العلماء أن الخلاف في الفروع اختلاف سائر ولا يأسم المخالف فيه يقول الحق أن هذا التقسيم ليس مرجعه إلى نوع المسألة علمية أو عملية أصلية أو فرعية وإنما مرجعه إلى وجود النص أو الإجماع والتمكن من معرفته لمن كان متمكنا من معرفة الحق فوجود النص أو الإجماع يجعل المسألة بقت اما سائق واما غير ايه وجوده يخليها جنساء. لزوم الحكم للقائل بقى تمكنه من الايه من المعرفة وبلوغه من عدم قال فمن كان متمكنا من معرفة الحق فقصر في ذلك فهو آسم فجالت مسألة اصليه أو فرعية اعتقاضية أو, أو عملية وهذا غالب على مسائل الأصول الكبرى كالايمان بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وعلوبيته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقبر والإيمان والكفر والوعد والوعيد وموجود في كثير من مسائل الفقه والأحكام ولكن أغلب فروعها إما لا يوجد فيه الدليل القطعي اتفاقا أو ليس كل أحد متمكن من معرفته فالعاجز عن المعرفة بعد بذل الجهد ليس لآثم اتفاقا وأما أن يجعل التقسيم إلى أصول الدين وفروعه أصلا في معاملة المخالف حسب نوع المسألة المخالف فيها دون نظر إلى وجود الدليل القطعي فيها وتمكن هذا المخالف منه فخطر عظيم مخالف لأئمة العلم يقول الشيخ الإسلام ابن رحم رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الثلاثة وعشرين صفحة ٤٤٦-٤٤٧ فأما التفريق بين نوعين وتثميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتثميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له أثر لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا ائمه المسلمين وإنما هو ماخوذ عن المعتزله وامثالهم من أهل البدع وعنهم طلقا من ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفريق متناقض فإنه يقلما من فرق بين النوعين ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل فقيل له فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا وفي عثمان أفضل من علي أم علي أفضل وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث تصحيح الاحاديث معناها انك حتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده اعتقاد تعتقد ان هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان ضعيف حتقول لم يقله قال وهو من المسائل الاعتقاديه العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق ووجوب الصلاة والزكاه والصيام والحج وتحريم الفواحش والخم هي أن المسائل العملية والممكن لها يكفر بالاتفاق ده إن قال الأصو... هو قال البعض يفرق إلى أصول وفروع قال طيب حد الأصول والفروع وافترض إجابات قال إن قالوا الأصول هي المثائل العلمية والفروع المثائل العملية فنركب لهم إن هذا التقسيم متناقض. لان بعض ما المثال العلمية فيها خلاف سائر طب منين قال سائغ وسعت الصحابه قاعده الام في هذا الباب ياسعان ما وسع السلف ولا ياسعان ما لم ياسعان طب انت حتحطوا قاعده تطلع ان الخلاف اللي قبله الصحابه ليس بسائر ما ينفعش يبقى القاعده دي غير صحيحة أو على الأقل غير دقيقه مع طيب يمكن يحطوا حد آخر قال فان قال الأصول هي المسائل القطعية ده هيخالف علميه وعملي لماذا قيل له كثير من مسائل العمل قطعيه وكثير من مسائل العلم ليست قطعية وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع لها كمن سامع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه وعند رجل لا تكون ظني أصلا فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه أو لعدم ثبوته عنها أو لعدم تمكنه من العلم بدلالاته يقول ويلاحظ في كلام شاكل الإسلام ملاحظة علوا ان انكاره للتقسيم للأصول والفروع مع كونه يذكر هذه الثنيه احيانا ويقررها كما في رساله معارج الوصول الى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الدين وفروعه قد بينها الرسول قال طب هو انكر هنا التثنية واستخدمها قال ان الانكار هو انكار لبناء احكام التكفير والتبديع على نوعية المسألة علمية أو عمليه وليس انكارا للتسمية إذا لم يترتب عليها على هذا التقسيم حكم شرعي فلا في الاصطناع لما هو عموما لا, لا ينازع عاقل في أن بعض مسائل الدين أصل لغيرها يمبني عليها غيرها ومن ثم ففيه أصول وفرود ده, ده من باب هذا الاستخدام العام لكن لو قلنا مسائل الاصول حكمها كذا وكذا وكذا يبقى ده لابد ان يكون عليه دليل الكتاب والسنة يبقاش مجرد استخدام اصطلاحي ولو كان عليه دليل اول الامور ان احنا حنقدر نحط حد لمسائل الاصول نميز مسائل الاصول عن مسائل الايه؟ على الفروع الدليل اللي حييجي حييجي مع الحكم وحييجي مع الحد أن المسائل التي وصفها كذا يكفر فيها المخلف وتمها أصولها والمسائل التي وصفها كذا لا يكفر فيها المخلف هل وجد هذا الدليل؟ لم يوجد يبقى استخدام العلماء لكلمة أصول وفروع كاستخدام عام نعم لكن محدش من العلماء جعل مسائل يعذر فيها بالجهل ومسائل لا يعذر فيها بالجهل مسائل يكفر فيها المخالف مسائل لا يكفر فيها المخالف آه لا ده وسموا هذه اصول وسموا هذه فروع لا ولا قالوا دي علميه ودي عمليه الضابط هو وجود الدليل البين الواضح اللي يخلي المسائل دي يتضح فيها الحق آه سواء ما كان منها مكفر او غير مكفر لان لسه تفصيل تاني جوه مسائل الخلاف اختلاف التضاد غير السائغ قلنا يجي دليل بين يبقى عرفنا الحق وعرفنا ان من يخالفه هو ايه مذموم طيب كافر ولا مبتدع دي إيه؟ دسة مسألة تانية دسة ايه مسألة تانية وبرضو اللي فيهم لا ان القول ده كفر ولا بدعه ثم القائل به يلزم الحكم ام لا دي امر ايه امر اه قال الملاحظة الثانية ان قوله قوله كون المسألة قطعية او ظنية ومن الأمور الإضافية لا يعني به أن كل المسائل يمكن فيها هذه الإضافة وهذا الاحتمال فهناك مسائل يذكر رحمه الله أنها قطعية ويكفر المخالف لها كما ذكر هنا الاتفاق على تكفير ممكن الصلاة والصيام ونحوها يعني هو بيقول أن المساله كونها قطعية أو ظنيه من الأمور الإضافية ممكن البعض يتذرع بأن ما فيش حاجة قطعية مطلقا لا ده هو صرح في ثنايا الكلام بان في أمور يكفر فيها المخالف إذا بيراها قطعية قال وإنما يعني به أن هناك بعض المسائل التي قد تكون كذلك قطعية عند البعض ظنية عند البعض الآخر كما يقول عن الاجماع هل هو حج قطعية أم ظنية فيقول أصلاح أن قطعيه قطعي وظنيه ظني ويقول إن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه يقول معنى المعلوم أي من الدين بالضرورة فليس لأحد أن, أن يحتج بكلامه هذا على أنه لا توجد مسائل قطعية أو معلومة من الدين بالضرورة لأن الأمور نسبية بل هذا القول يلغي باب الردة والكفر أصلاً ولا يذب الله يقول وخلاصة القول في هذا أن الاختلاف السائغ وما لا يخالف النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع القديم أو القياس الجلي ومعنى النص هنا ما لا يحتمل إلا معنا واحدا لا اشتهد في فهمه على وجوه متعددة وليس مجرد وجود حديث او أحاديث في الباب فقد توجد لكن تكون بلالتها محتملة وجوه الجمع مختلفة التصحيح والتضعيف محل نظر فلا يكون في المسألة في نص يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مسائل الاجتهاد من من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر ولم يهجر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه وقال وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازع فيها على إقرار كل فريق من الفريق الآخر على العمل باجتهادهم كمثائل في العبادات والمناكح والمواريث. والعطاء والثياثة وريد ذلك وقال أيضا والصاب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث لا معارض له من جنسه وقال ابن القيم في علام الموقعين وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل وأما الأول فإذا كان القول يخالف سنه او اجماعا شائعا ده, ده بعض العبارات اللي ذكر فيها بعض العلماء القيد المنضبط اللي بنقوله قال فاذا كان القول يخالف سنة او اجماعا شائعا وجب انكاره اتفاقا وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله إذا أنت تبين وجه مخالفة الدليل فيما ترى هذا هو الإنكار وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من ثائر الطوائف قد صرحوا بنقد حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وان كان قد وافق بعض العلماء واما إذا لم يكن في المساله سنه ولا اجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا الله